بويا يا حيدر من خيتر تحضر الساعة من جيتر سكّطاني مارعوني تحضر أبويا يا حام الحمي ريتك يا تشوف شلجار وحين اغدران أمي الزحر الزيتشي بلوع ويبخو تنخيى حدر ولون عصبته الجاهلية قصدتي الزحو لا رعوك لا رعون بالحطاب تقصد لا بيئتاك تحضاري الزاعة للجيت يا ليلا يا مدار خفيت تحوار الساعي جهتنا سقي بالي يطاني مر عوني مالحاني تحوار الساعي ابناكي المحسني ناد من هل مصايه يا ابو الغيره السمعه تدري تفع للاعد بعصره البا سقطوا امي البضع وانا شي ابغي بالحاد فوقنا سايا يا اا امسج الدم ويا دمحه ومع ابي انت يقبل حاميته صحباله لا يا حدا за рух وينعن أمي يا ياب وهي تي عمخاء في ساعتي الكيسر وضليح قل لي يا راعي المحاب شل خلايا يغاوهاك تصدير وتنظر وضيعها والعين داس في فكتهاب تدري فتايه قلب حارب دلهو صير ولا ما تشوف بوصي سمايا <تصفيق> يا حوار الساعه كثيره يا يا حيدر من ميت تحضر الساعة من جيت سك طاني سك طاني يا يا علي سمار حواني تحضر سكان عيوني وعيما والدمع صاياه <تصفيق> لما نال العن الصرا والكسر قلبي وذهل اختي زينا سموري الام اختي زيانا بلوعة وحياتي حياتي حياتي حشي ميك جده وابوها جده يضمون بمينيتا تحضرين يا عمش جدا ويا حيدا قول يا ليلا حادي الدرخات اشتعلتك مخايفك مخايفه على دينك والله يا من كل قاني يا الله مريعني لحظه ساعه